باب البيع قوله عز وجل وأحل الله البيع عموم في إباحة سائر البيعات لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان ثم منه جائز ومنه فاسد إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ ومعنى متى اختلفنا في جواز بيع او فساده ولا خلاف بين اهل العلم ان هذه الايه وان كان مخرجها مخرج العموم فقد اريد به الخصوص لانهم متفقون على حظر كثير من البيعات نحو بيع ما لم يقبض وبيع ما ليس عند الانسان وبيع الغرر والمجاهيل وعقد البيع على المحرمات من الاشياء وقد كان لفظ الايه يوجب جواز هذه البيعات وإنما خصت منها بدلائل الا ان تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الايه فيما لم تقم الدلاله على تخصيصه وجائز ان يستدل بعمومه على جواز البيع الموقوف لقوله تعالى وحل الله البيع والبيع اسم للايجاب والقبول وليست حقيقته وقوع الملك به للعاقد الا ترى ان البيع المعقود على شرط خيار المتبايعين لم يوجب ملكا وهو بيع والوكيلان يتعاقدان البيع ولا يملكان وقوله تعالى وحرم الربا حكمه ما قدمناه من الاجمال والوقف على ورود البيان فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا اهل الجاهليه وهو القرض المشروط فيه الاجل وزياده مال على المستقرض وفي سياق الايات ما اوجب تخصيص ما هو ربا من البيعات من عموم قوله تعالى واحل الله البيع وران الشافعي ان لفظ الربا لما كان مجملا انه يوجب اجمال لفظ البيع وليس كذلك عندنا لان ما لا يسمى ربا من البيعات في حكم العموم جار فيه وإنما يجب الوقوف فيما شككنا انه ربا او ليس بربا فاما ما تيقنا انه ليس بربا فغير جائز الاعتراض عليه بايه تحريم الربا وقد بينا ذلك في اصول الفقه واما قوله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا حكايه عن المعتقدين لاباحته من الكفار فزعموا الا فرقا بين الزياده الماخوذه على وجه الربا وبين سائل الارباح المكتسبه بضروب البيعات وجهل ما وضع الله امر الشريعه عليه من مصالح الدين والدنيا فذمهم الله على جهلهم واخبر عن حالهم يوم القيامه وما يحل بهم من عقابه قوله تعالى واحل الله البيع يحتج به في جواز بيع ما لم يره المشتري ويحتج في من اشترى حنطه بحنطه بعينها متساويه انه لا يبطل بالافتراق قبل القبض وذالك لانه معلوم من ورود اللفظ لزوم احكام البيع وحقوقه من القبض والتصرف والملك وما جرى مجرى ذلك فاقتضى ذلك بقاء هذه الاحكام مع ترك التقابض وهو كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم المراد تحريم الاستمتاع بهن ويحتج ايضا لذلك بقوله تعالى لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم من وجهين احدهما ما اقتضاه من اباحه الاكل قبل الافطراق وبعده وبعده من غير قبض والاخر اباحه اكله لمشتريه قبل قبض الاخر بعد الفرقه واما قوله تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله فالمعنى فيه ان من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا ولم يرد به ما لم يقبض لانه قد ذكر في نسق التلاوه حضر ما لم يقبض منهم وابطاله بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فابطل الله من الربا ما لم يكن مقبوضا وان كان معقودا قبل نزول التحريم ولم يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضا بقوله تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وقدروا ذلك عن السدي وغيره من المفسرين وقال تعالى وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فابطل الله منه ما بقي مما فابطل منه ما بقي مما لم يقبض ولم يبطل المقبوض ثم قال تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم وهو تاكيد لابطال ما لم يقبض منه واخذ راس المال الذي لاربا فيه ولا زياده وروي عن ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خطبته يوم حجه الوداع بمكه وقال جابر بعرفات ان ان كل ربا كان في الجاهليه فهو موضوع واول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب فكان فعله صلى الله عليه وسلم مواطئا لمعنى الايه في ابطال الله تعالى من الربا ما لم يكن مقبوضا وامضائه ما كان مقبوضا <تصفيق> وفي ما روي في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من الاحكام احدها ان كل ما طرا على عقد البيع قبل القبض مما يوجب تحريمه فهو كالموجود في حال وقوعه وما طرا بعد القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد لم يوجب فسخه وذلك نحو النصرانيين اذا تبايع عبدا بخمر فالبيع جائز عندنا وان اسلم احدهما قبل قبض الخمر بطل العقد وكذلك لو اشترى رجل مسلم صيدا ثم احرم البائع او المشتري بطل البيع لانه قد طرا عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض كما ابطل الله تعالى من الربا ما لم يقبض لانه طرا عليه ما يوجب تحريمه قبل القبض وان كانت الخمر مقبوضه ثم اسلم او احرم لم يبطل البيع كما لم يبطل الله الربا المقبوض حين انزل التحريم فهذا جائز في نظائره من المسائل ولا يلزم عليه ان يقتل العبد المبيع قبل القبض ولا يبطل البيع وللمشتري اتباع الداني من قبل لانه لم يطر على العقد ما يوجب تحريم العقد لان العقد باق على هيئته التي كان عليها والقيمه قائمه مقام البيع وانما يعتبر المبيع وللمشتري الخيار فحسب وفيها دلاله على ان هلاك المبيع في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد وهو قول اصحابنا والشافعي وقال مالك لا يبطل والثمن لازم للمشتري اذا لم يمنع ودلاله الايه ظاهره على ان قبض المبيع من تمام البيع وان سقوط القبض يوجب بطلان العقد وذلك لان الله تعالى لما اسقط قبض الربا ابطل العقد الذي عقد وامر بالاقتصار على راس المال فدل ذلك على ان قبض المبيع من شراط صحه العقد وانه متى طرا على العقد ما يسقطه او جب ذلك بطلانه وفيها الدلاله على ان العقود الواقعه في دار الحرب اذا ظهر عليها الامام لا يعترض عليها بالفسخ وان كانت معقوده على فساد لانه معلوم انه قد كان بين نزول الايه وبين خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وضعه الربا الذي لم يكن مقبوضا عقود من عقود الربا بمكه قبل الفتح ولم يتعقبها بالفسخ ولم يميز ما كان منها قبل نزول الايه مما كان منها بعد نزولها فدل ذلك على ان العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين اذا ظهر عليها الامام لا يفسخ منها ما كان مقبوضا وقوله تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف يدل على ذلك ايضا لانه قد جعل له ما كان مقبوضا منه قبل الاسلام وقد قيل ان معنى قوله تعالى فله ما سلف اي من ذنوبه على معنى ان الله يغفرها له وليس هذا كذلك لان الله تعالى قد قال وامره الى الله يعني فيما يستحقه من عقاب او ثواب فلم يعلمنا حكمه في الاخره ومن جهه اخرى انه لو كان هذا مرادا لم ينتفي به ما ذكرنا فيكون على الامرين جميعا احتماله لهما فيغفر الله ذنوبه ويكون له المقبوض من ذلك قبل اسلامه وذلك يدل على ان بيعات اهل الحرب كلها ماضيه إذا أسلموا بعد التقابض فيها لقوله تعالى فله ما سلف وأمره إلى الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال أبو بكر احتمل ذلك معنين أحدهما إن لم تقبلوا أمر الله تعالى ولم تنقاضوا له فإن لم تقبلوا أمر الله تعالى والثاني ان لم تذر ما بقي من الربا بعد نزول الامر بتركه فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان اعتقدوا تحريما وقد روى عن ابن عباس وقتاده والربيع بن انس فيمن اربا ان الامام يستتيبه فان تاب والا قتله وهذا محمول على ان يفعله مستحلا له لانه لا خلاف بين اهل العلم انه ليس بكافر اذا اعتقد تحريما وقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله لا يوجب اكفارهم لان ذلك قد يطلق على ما دون الكفر من المعاصي وقال زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر راى معاذا يبكي فقال ما يبكيك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الرياء شرك ومن عادى اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربه فأطلق اسم المحاربه عليه وان لم يكفر وروى اصباح عن السدي عن صبيح مولى ام سلمة عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله عنهم انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سلمتم وقال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا والفقهاء متفقون على ان ذلك حكم جار في اهل المله وان هذه الثمه تلحقهم باظهارهم قطع الطريق وقد دل على انه جائز اطلاق اسم المحاربه لله ورسوله على من عظمت معصيته وفعلها مجاهرا بها وان كانت دون الكفر وقوله تعالى فادنوا بحرب من الله ورسوله اخبار منه بعظم معصيته وانه يستحق بها المحاربه عليها وان لم يكن كافرا وكان ممتنعا على الامام فان لم يكن ممتنعا عاقبه الامام بمقدار ما يستحقه من التعذير والردع وكذلك ينبغي ان يكون حكم سائر المعاصي التي اوعد الله عليها العقابه اذا اصر الانسان عليها وجاهر بها وان كان ممتنعا حارب عليها هو ومتبعوه وقوتلوا حتى ينتهوا وان كانوا غير ممتنعين عاقبهم الامام بمقدار ما يرى من العقوبه وكذلك حكم من ياخذ اموال الناس من المتسلطين الظلمه واخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم اذا كانوا ممتنعين وهؤلاء اعظم جرما من اكل الربا لانتهاكهم حرمه النهي وحرمه المسلمين جميعا واكل الربا ان منتهك حرمه الله تعالى في اخذ الربا ولم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمه لانه اعطاه بطيبه نفسه واخذ الضرائب في معنى قطاع الطريق المنتهكين لحرمه نهي الله تعالى وحرمه المسلمين اذ كانوا ياخذونه جبرا وقهرا لا على تاويل ولا شبهه فجائز لمن علم من المسلمين سرار هؤلاء على ما هم عليه من اخذ اموال الناس على وجه الضريبه ان يقتلهم كيف امكنه قتلهم وكذلك اتباعهم واعوانهم الذين بهم يقومون على اخذ الاموال وقد كان ابو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاه بموافقه بموافقه من الصحابه اياه على شيئين احدهما الكفر والاخر منع الزكاه وذلك لانه ممتنع من قبول فرض الزكاه ومن ادائها فانتظم به معنيين احدهما الامتناع من قبول امر الله تعالى وذلك كفر والاخر الامتناع من اداء الصدقات المفروضه في اموالهم الى الامام فكان قتاله اياهم للامرين جميعا ولذلك قال لو منعوني عقالا عقالا وفي بعض الاخبار عناقا مما كانوا يودونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه فانما قلنا انهم كانوا كفارا ممتنعين من قبول فرض الزكاه لان الصحابه سموهم اهل الرده وهذه السمه لازمه لهم الى يومنا هذا وكانوا سبوا نسائهم وزراريهم ولولا لم يكونوا مرتدين لما سار فيهم هذه السيره وذلك شيء لم يختلف لم يختلف فيه الصدر الاول ولا من بعدهم من المسلمين اعني في ان القوم الذين قاتلهم ابو بكر كانوا اهل رده فالمقيم على اكل الربا ان كان مستحلا له فهو كافر وان كان ممتنعا بجماعه تعضده سار فيهم الامام بسيرته في اهل الردة ان كانوا قبل ذلك من جمله اهل المله وان اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الامام ان كانوا ممتنعين حتى يتوبوا وان لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل نجران وكانوا ذمه النصارى اما ان تذروا الربا واما ان تاذنوا بحرب من الله ورسوله وروى ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني ايوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن يحيى عن عبد الله بن ابي حميد عن ابي مليح الهذلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح اهل نجران فكتب اليهم كتابا في اخره على أن لا تأكلوا الربا فمن أكل الربا فذمتي منه بريئة فقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله عقيب قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هو عائد عليهما جميعا من رد الأمر على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الأمر فمن رد الأمر قوتل على الردة ومن قبل الأمر وفعله فعله محرما له قوتل على تركه إن كان ممتنعا ولا يكون مرتدا وإن لم يكن ممتنعا عزر بالحبس والضرب على ما يرى الإمام وقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله إعلام بأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به في هذه الآية فهم محاربون لله ورسوله وفي ذلك إخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم يستحقون به هذه السمى هي ان يسمى محاربين لله ورسوله وهذه السمه يعتورها معنيان احدهما الكفر اذا كان مستحلا والاخر الاقامه على اكل الربا مع اعتقاد التحريم على ما بينناه ومن الناس من يحمله على انه اعلام منه بان الله تعالى يامر رسوله والمؤمنين بمحاربتهم ويكون اذانا لهم بالحرب حتى لا يؤتوا على غره قبل العلم بها كقوله تعالى واما تخافن من قوم خيانه فام بذليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فاذا حمل على هذا الوجه كان الخطاب بذلك متوجها اليهم اذا كانوا ذوي منع وإذا حملناه على الوجه الأول دخل كل واحد من فاعله ذلك في الخطاب وتناوله الحكم المذكور فيه فهو أو لا